وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم, فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 من بعد وصيتين يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أَزْوَاجُكُمْ ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وَصِيَّةٍ يوصين بها او دين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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورث لَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل وَاحِدٍ منهما وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال ان تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا, الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا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 أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم, وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم, وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم, وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا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 وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ فما مُسَافِحِينَ فَمَا منهن بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فريضة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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا ان يريد اصلاحا وفق الله بينهما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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أُنثَى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدل إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك, فأولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان, والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعلنا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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كنتم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وإن تصبهم حَسَنَةٌ يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سَيِّئَةٌ يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء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 لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في, سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خَطَأً ومن قتل مؤمنا خَطَأً فتحرير رقبة مؤمنة وديه ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يقتل مؤمنا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ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 وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَٰئِكَ كَمَا جهنم وساءت وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا المستضعفين من مِنَ والنساء وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 وَمَن يخرج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يدركه الْمَوْتُ ثُمَّ وقع الْمَوْتُ على وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيماً وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا وَإِذَا كنت فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ فلتقم طائفة منهم معك، واليأخذوا أسلحتهم، واليأخذوا فإذا سجدوا، فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى. وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَالْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود كَفَرُوا كفروا لو تغفلون عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون, إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح, أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم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 ولا اضل لنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا فلا اذان الانعام ولا امرنهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد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 من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله, الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أَوْ أنثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أَحْسَنُ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إِبْرَاهِيمَ حنيفا واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خليلا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 في يتمنى النساء إلَّا لا تؤتونهن مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون وَتَرْغَبُونَ أَن والمستضعفين وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ وَأَن لِلْيَتَامَى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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ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 وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسى لا يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ وَلَا إلهات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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تبدوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كان اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قديراً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 اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك, أولئك سوف يؤتيهم اجورهم وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا من السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فقالوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا. فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلَ إليكم نوراً مبيناً فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم